الفصل السابع العرب في سقلية وإيطاليا وفرنسا العرب في سقلية وإيطاليا يدلنا الدرس تاريخ العرب في مختلف الأقطار التي دخلوها على أن لغزواتهم مناحية مختلفة أي يدلنا على أنهم إما أن يكونوا قد أغاروا عليها ليستقروا بها نهائياً وإما أن يكونوا قد اكتفوا بغزوهم الخاطف لها فأما في الحالة الأولى فقد كان من سياستهم الثابتة أن يكونوا على وئام مع الأهلين المغلوبين وأن يحترموا دينهم وشرائعهم وأن يكتفوا بأخذ جزية طفيفة منهم كما صنعوا في سوريا ومصر وإسبانيا وذلك خلافا لعادة جميع الفاتحين في زمانهم وأما في الحالة الثانية فقد صاروا على سياسة كل فاتح فعدوا البلاد التي أغاروا عليها كإيطاليا وفرنسا على الخصوص من الفرائس وانتهبوا بسرعة ما وصلت أيديهم منها وخربوا فيها ما لم يقدروا على حمله غير مبالين بسكانها وصار العرب على ذينك النجدين في سقلية فبما أن عدد من أغار منهم على سقلية وعلى قطعة من إيطاليا كان قليلا وقفوا عند حد الغزو المؤقت وما ينشأ عنه عادة من التخريب والنهب وقتل من يقاوم من الأهلين ثم العودة السريعة ولما تكررت غزواتهم لتلك البلاد وأصابهم فيها من النجاح والتوفيق ما أصابهم رأوا أن يستقروا بها وأن يحسنوا سياسة أهلها ولما رسخت أقدامهم فيها كفوا عن عادة نهبها وأنعموا عليها بنعم الحضارة وكان لهم فيها مثل ما كان لهم في إسبانيا من الأثر النافع البالغ ويمكننا ببيان هذه الفروق الأساسية في سياسة العرب إدراك تاريخ العرب في مختلف الأقطار التي استولوا عليها وإضاح على اختلاف سياسة العرب أنفسهم في البلدان المتجاورة ومسلمو إفريقيا هم الذين غزوا سقلية وإيطاليا وأكثر هؤلاء المسلمين من البربر لما كان من قلة عدد العرب في ذلك الدور وهؤلاء البربر من أشد الشعوب التي دانت لشريعة الرسول بأسا وأضعفهم تمدنا كما ذكرنا وأغار العرب على سقلية وجزر البحر المتوسط بضع مرات منذ القرن الأول من الهجرة ولم يحاول العرب الاستيلاء على سقلية جديا إلا في أوائل القرن الثالث من الهجرة حين استقل شمال إفريقيا عن خلافة المشرق وحين حدث ما شجعهم على ذلك وكانت جزيرة سقلية من أعمال حكومة بزنطة، وكانت حكومة بزنطة ترسل إليها حكاما ليمارس السلطة فيها ومما حدث أن عهد إلى أمير البحر أوفيميوس فيمي في الدفاع عنها وأن علم أوفيميوس أن قيصر بيزنطة أمر بقتله وأن قتل أوفيميوس حاكم سقلية ونصب نفسه أميرا عليها وأن أهلها عليه ففر إلى إفريقيا طالبا حماية المسلمين وأن عاد إلى سقلية مع جيش من المسلمين لم يلبث أنصار على حساب نفسه فأتم فتح سقلية بدخوله بلرم بعد وقاء عدامة بضع سنين مائتين واثنتين عشرة هجرية إلى مائتين وسبعة عشرة هجرية ولم يقتصر العرب بمقاتلتهم الروم على غزو سقلية فقد استولوا على جنوب إيطاليا أيضا وبلغوا في تقدمهم ضواحي روما وأحرقوا كنيسة القديس بطرس وكنيسة القديس بوليس اللتين كانتا قائمتين خارج أسوار روما ولم يرجعوا عنها إلا بعد أن وعدهم البابا يحن الثامن بدفع جزية إليهم واستولى العرب على مدينة برنديزي الواقعة على شاطئ البحر الأدرياتي ومدينة تاراند وأغاروا على دوكيا بنيفيد وصاروا سادة البحر المطلقين بفتحهم سقلية وأهم جزر إيطاليا وقورسقة وقنديا الخندق ومالطا وجميع جزر البحر المتوسط ولم يسع البندقية إزاء ذلك إلا أن تعدل عن محاربتهم لزمن طويل والنورمان هم الذين قضوا على سلطان العرب السياسي في سقلية في القرن الحادي عشر من الميلاد وداوم العرب بعد زوال سيادتهم على القيام برسالتهم الثقافية فيها كبير وقت وذلك أن ملوك النورمان إذ كانوا من الذكاء ما يستطيعون أن يدركوا به تفوق العرب العظيم استندوا إلى العرب فظل نفوذ أتباع الرسول في أيامهم بالغا وإذ كان لتاريخ النورمان صلة وثيقة بتاريخ العرب في سقلية رأيت أن أحدث عن وقائعهم بإيجاز لفهم تاريخ حضارة العرب فيها ومن المفيد أيضا أن أذكر أسلوب الحرب في ذلك الزمن وأن أبين أعمال التخريب التي لام مؤرخو اللاتين العرب عليها هي مما كان يستبيحه مقاتلو جميع الأمم. نعد الأحوال التي ساقت النورمان من أمكنة بعيدة إلى فتح سقلية من غريب الحوادث. وذلك أن كوكبة من فرسان الفرنج والنورمان كانت قادمة حوالي سنة 1015 ميلادية. من بيت المقدس إلى جنوب إيطاليا لتزور وفق العادة غار جبل غورغانو الذي اشتهر بظهور الملك ميكايل فيه وأن كونت أفيلينو روفريد لما علم ذلك استنجد بهم للدفاع عن ساليرم التي كان العرب يحاصرونها وأنه استطاعوا أن يدخلوها وأن يشد عزائم أهلها الذين لم يلبثوا أن فكوا الحصار وهزموا العرب وأن أهل ساليرم وأميرهم فرحوا بذلك ودارت الحمية في رؤوسهم فأجزلوا عطاء أولئك الغرباء ودعوهم إلى الإقامة بين ظهرانيهم ومع أن أولئك الحجاج لم يرضوا بذلك لرغبتهم في رؤية وطنهم مرة ثانية وعدوا بأن يبعثوا إليهم فتيانا منهم للدفاع عن النصرانية ببسالة ثم توجهوا إلى وطنهم الذي كانوا في أشد الشوق إليه وأخذوا معهم من الهدايا نسائج ثمينة وحللا فاخرة وسروجا ذهبية وفضية زاهية وما لم تعرف فرنسا قبل ذلك الزمن من البرتقال الناضج قاصدين بذلك أن يرى بنو قومهم تلك المنتجات وأن يتشوقوا إلى زيارة ذلك القطر الذي ينتج مثلها ولم يكد أولئك الفرسان النورمان يصلون إلى وطنهم حتى أخذوا يقصون على أهله من الأنباء ما ألهبوا به حميتهم وما دفعوا به عددا كبيرا منهم إلى غزو سقلية ذلك هو سبب غارة النورمان الذين كان همهم مصروفا إلى النهب على حسب عادة ذلك الزمن أكثر مما هو مصروف إلى الدفاع عن دينهم والذي تساوى الأغارقة والإيطاليون والعرب في نظرهم فصاروا يسلبون هؤلاء جميعا بنشاط والذين عدوا في خمسين سنة أي حتى تم لهم الفتح جزيرة سقلية وما جاورها من إيطاليا بلادا مباركة يمكن لاغتناء فيها بسهولة ولم ينشأ عن أعمال حماة الدين من النورمان سوى تخريب تلك البلاد بسرعة ولم يلبث أهلها أن اعترفوا بأن صداقة فرسان النورمان أشد وقرا من عداوة العرب فاستغاثوا بالبابا لينقذهم من النورمان ولم يجد إنذار البابا للنورمان نفعا فأرسل إلى قيصر القسطنطينية كتابا يدل على سوء معاملة جيش نصراني في ذلك الزمن لبلاد صديقة استولى عليها وإليك كتاب ليون التاسع الذي بعث به إلى قيصر القسطنطينية يكاد قلبي يتفطر من الأخبار المحزنة التي أنبأني بها رسول بن أرجيروس فعزمت على تطهير إيطاليا من ظلم هؤلاء الأجانب النورمان المردة الأشرار الزنادقة الذين لا يحترمون شيئا عند اندفاعهم والذين يذبحون النصارى ويسومونهم أشد العذاب غير راحمين ولا مفرقين بين الجنسين والأعمار والذين ينهبون الكنائس ويحرقونها ويهدمونها والذين يعدون كل شيء فريسة يباح سلبها والذين أكثرت من لومهم على فسادهم ومن إنذارهم بسوء أحكامي وخوفتهم من صخط الرب فلم يزدهم ذلك إلا عتوة فكان أمرهم كقول الحكيم إن من يتركه الرب يظل خبيثا على الدوام وإن من يكون مجنونا لا يصلحه الكلام ولهذا فقد عزمت على شهر الحرب الدينية المشروعة على هؤلاء الغرباء الثقلاء الذين أمعنوا في الظلم وصار أمرهم لا يطاق وهذا دفاعا عن الشعوب والكنائس وإذ لم ينل البابا ليون التاسع أي مساعدة من قيصر الروم سعى إلى عقد حلف ضد النورمان وخاطب الألمان في ذلك ورأى الأسقف إشتاة عارا في قيادة البابا لجيش يحارب به النصارى ومنع ملك جرمانيا هنر الثالث من الانضمام إليه، هناك جمع البابا جيشا أكثر عددا من الجيش النورماني، وهجم على النورمان بصولة متوكلا على الرب، فكسر وأسر، وهنالك حاول البابا أن يستعطف قاهريه، فاسترد حرمانه إياهم ومنحهم البركة، ولم يؤثر هذا في مشاعر النورمان، ولم يسرحوه إلا بعد سنة، وبعد أن أخذوا عليه العهود والمواثيق الغليظة. وداوم النورمان الذين خلى لهم الجو بذلك على اقتراف جرائم النهب عمدا في سقلية وإيطاليا ودام النزاع بين الحاكمين والمحكومين زمنا طويلا وتعوده الأهلون وصاروا يألفون ما يقع كل يوم من حوادث السلب والقتل التي قص المؤرخون خبر كثير منها كما لو كان ذلك من الوقائع اليومية التي لا أهمية لها ومن ذلك أن فرسان النورمان كانوا يفاجئون الأديار السيئة التحصين ويسلبون كل ما فيها ويبقرون بطون رهبانها على بكرة أبيهم خشية الفضيحة وأن الرهبان من ناحيتهم كانوا يتغفلون بعض أولئك الفرسان بين حين وآخر فينتقمون منهم أشد الانتقام وتاريخ اللاتين حافل بوصف أنباء تلك المجاملات المتقابلة ومن بين ألف حادثة منها أختار الخبر الآتي الذي اطلع عليها ميسيو دولايري مديري في وثائق رهبان جبل كاسينو للدلالة على طبائع أهل ذلك الزمن صعد الكونت رادولف في جبل كاسينو ذات يوم وكان معه خمسة عشر نورمانياً فترك هؤلاء النورمان على حسب العادة أسلحتهم وخيولهم عند باب الدير الذي دخلوه للصلاة وبينما كان هؤلاء النورمان جثياً أمام هيكل القديس بنوا أغلق الرهبان أبواب الدير من فورهم وقبضوا على تلك الأسلحة والخيول ودق النواقيس إيذانا بالخطر فتدفق أنصار الدير كالسيل وهجموا على هؤلاء النورمان الذين لم يبق لهم ما يدفعون به عن أنفسهم سوى السبحات التي كانت بأيديهم وذهب عبثا ما تضرعوا به لاحترام ذلك المكان المقدس الذي لم يحدث أن احترموا أمثاله وذهب عبثا قسمهم إنهم لم يدخلوا الدير إلا للعبادة وللاتفاق مع رئيسه فقد جعل الرهبان أصابعهم في آذانهم ولم يرضوا أن يضيعوا ما سنح لهم من فرصة الانتقام وقد قتل أصحاب الكونت الخمسة عشر ولم ينجو الكونت نفسه من القتل إلا بفضل شفاعة رئيس الدير الذي اهتبل هذه الفرصة فأعاد إلى الدير ما كان هذا الكونت قد اغتصبه من الأملاك والأموال وقصر القديس أندر وحده هو الذي حاول المقاومة واستمر النورمان على نهب السقلية إلى أن فكر رئيس ماهر من رؤسائهم اسمه روجر في فتحها بحزم والفرصة كانت سانحة لتحقيق ذلك وكان الانقسام يأكل المسلمين وكان من بين العرب والبربر من المنافسة يقودهما إلى الهلاك في سقلية كما كان يقودهما إليه في إسبانيا وكانت سقلية في ذلك الزمن أي في سنة 1061 ميلادية مجزأة إلى الإمارات الخمس ومسينة وقطانية وأطرابونش وجرجنة وأطلق المؤرخون لقب ملك على أمير بلرم. ولكن هذا الملك كان يقتتله والأمراء المسلمون الآخرون مع سيلاء النورمان على نصف جزيرة سقلية وجعل انقسام العرب في سقلية فتح النورمان لها من الممكنات وتم سيلاء النورمان عليها بدخولهم بلرم سنة 1072 ميلادية فأفل نجم العرب السياسي عن سقلية في تلك السنة وإن دام تأثيرهم الثقافي بعدها زمنا طويلا بفضل دراية روجر وخلفائه وبدى روجر الأول الذي نودي به أميرا على سقلية منظما قديرا كما بدا مقاتلا شجاعا ويجب عده من أعاظم رجال زمنه ويستحق ابنه الذي خلفه مثل هذا المديح وكانت حضارة العرب زاهرة في سقلية حين فتحها النورمان وأدرك روجر وخلفاؤه أفضلية أتباع النبي فانتحلوا نظمهم وشملوهم برعايتهم وتمتع السقلية برخاء دام إلى أن قبض ملوك من السؤاب على زمامها في سنة 1194 ميلادية فأجلوا العرب عنها وكان يسكن السقلية حينما نظم روجر أمورها خمسة شعوب ذات لغات وعادات مختلفة وهي الفرنج، النورمان، ولسيما البريتان والأغارقة، والأغارقة واللنبار واليهود والعرب وكان لكل من هذه الشعوب شريعة خاصة أي كان الأغارقة يعملون بقانون جوسينيان واللنبار يعملون بالفقه اللنباري والنوربان يعملون بالفقه الفرنجي والعرب يعملون بالقرآن وكان لابد لمن يريد أن يحسن سياسة هذه الشعوب المختلفة من التحلي بروح التسامح والعدل والإنصاف وكان العرب يدركون ذلك فجاء روجر فأدركه أيضا وكانت إمامة الثقافة والصناعة للمسلمين، فأخذ روجر يحافظ عليهم أحسن المحافظة، وكانت مراسيم روجر تكتب بالعربية واليونانية واللاتينية، وكان نصف الكتابة في دائرة نقوده بالعربية، والنصف الآخر باليونانية أو اللاتينية، وكان بعضها يشتمل على رمز المسيح، وبعض منها يشتمل على رمز محمد، وبعض آخر يشتمل على كلا الرمزين، وصار خلفاء روجر على سنته، ومنهم جليوم الثاني الذي درس لغة العرب وكان يرجع إليهم في أهم شؤونه وكانوا يقابلون عطفه بإخلاصهم له فينضوون إليه ويساعدونه على إطفاء ما يقع من الفتن وروى مؤرخو العرب أن عدد العرب في سقلية أصبح كثيرا في سنة 1184 ميلادية أي بعد قرن من ذلك الفتح وأنه كان لهم في بلرم أحياء واسعة ومساجد كثيرة وأئمة وقاض للفصل في خصوماتهم وأظهر بلاط ملوك النورمان في سقلية بفضل العرب وبالغ أبو الفداء في تقديره فشبهه ببلاط الخلفاء في بغداد وببلاط الخلفاء في القاهرة حضارة العرب في سقلية إن المصادر التي يرجع إليها في تصوير حضارة العرب في سقلية قليلة وليس لدينا منها غير ما هو مبعثر في كتب المؤرخين من الفقر وقليل من المباني التي لم تنالها يد التخريب وبعض النقود وتكفي هذه المصادر مع ذلك لإثبات أن حضارة العرب كانت في سقلية على شيء من التقدم وإن لم تكن مثل ما كانت عليه في مصر وإسبانيا وأن سقلية كانت حين جلاء العرب عنها أرقى ثقافة وصناعة واجتماعيا منها حين دخولها ونحن إذا علمنا أن قيمة تأثير إحدى الأمم في أمة أخرى من ناحية الحضارة تقدر بمقدار نهوضها بها وإصلاحها لها رأينا أنه كان للعرب تأثير عظيم في سقلية وعقب دور تنظيم العرب لسقلية دور فتحهم لها فقسم العرب السقلية إلى ثلاث ولايات بعد أن كانت مقسومة منذ زمن القرطاجيين إلى الولايتين بلرم وسرقوسة فكان تقسيم العرب لها إلى ثلاث ولايات أكثر ملاءمة لجغرافيتها وكان على رأس كل واحدة من هذه الولايات الثلاث والن وكانت كل ولاية مقسمة إلى عدة أعمال وكان يقوم بشؤون كل واحد من هذه الأعمال قائد تابع للوالي وكان يقيم في مفتن وكان يقيم بكل ناحية قاض ومسجل وكان في كل مدينة جاب وكان يشرف على إدارة أمور المال والمحاسبة ديوان كبير وترك لنصارى السقلية كل ما لا يمس النظام العام فكان للنصارى كما كان في زمن الروم قوانينهم المدنية والدينية وحكام منهم للفصل في خصوماتهم وجباية الجزية السنوية التي فرضها العرب عليهم وهي 48 دينارا عن كل غني و24 دينارا عن كل موسر و12 دينارا عن كل من يكسب عيشه بنفسه وكانت هذه الجزية التي هي دون ما كان يأخذه الروم لا تؤخذ من رجال الدين والنساء والأولاد وجعل العرب كل ما له علاقة بالحقوق المدنية كالتملك والإرث وما إليهما ملائما لعادات سقلية ولم يرغب النورمان عنه حين استولوا عليها وسمح العرب في أيام سلطانهم للنصارى بالمحافظة على قوانينهم وعاداتهم وحريتهم الدينية وقد روى الدومانيكي كواردين وكان رئيسا لدير القديسة كاترين في بلرم أن القساوسة كانوا أحرارا في الخروج لابسين حللهم الدينية ليناول المرضى القربان الأقدس وقد روى الأبو موركولي أنه كان ينصب في الحفلات العامة بمسينة رايتان إحداهما إسلامية وعليها صورة برج أسود في حقل أخضر والأخرى نصرانية وعليها صورة صليب مذهب في حقل أحمر ولم يمس العرب الكنائس القائمة في سقلية حين فتحهم لها وإن لم يأذنوا لهم في بناء كنائس جديدة فيها كما كانوا يأذنون لنصارى إسبانيا ولم تكد أقدام العرب ترسخ في سقلية حتى أقبلوا على الزراعة والصناعة فانتشلوهما بسرعة من الانحطاط الذي كانت فيه وأدخلوا إلى سقلية زراعة القطن وقصب السكر والدردار والزيتون وحفروا فيها الترع والقنوات التي لا تزال باقية وأنشأوا فيها المجارية المعقوفة التي كانت مجهولة قبلهم وتقدمت الصناعة في سقلية بفضل العرب واستغل عرب سقلية ثروتها الطبيعية واستخرجوا منها الفضة والحديد والنحاس والكبريت والرخام والجرانيت إلى آخره بأساليب فنية وأدخلوا فيها صنع الحرير ومما يرى في نورنبرغ رداء من الحرير كان يلبسه ملوك سقلية مطرزا بكتابات كوفية مع تاريخ سنة خمسمائة هجرية ألف ميلادية ويحمل كل شيء على القول بانتشار فن صباغة المنسوجات في أوروبا من سقلية وانتعشت التجارة واتسع نطاقها أيام العرب بعد أن كانت صفرا تقريبا قبلهم كما يدل على ذلك من تهينا إليه من جداول مكوسهم التي أدرجت فيما نظمه النورمان من القوائم في أوائل الفتح فتثبت درجة تحول تجارة سقلية حين هذا الفتح ولم يبق من المباني الإسلامية في سقلية سوى عدد قليل وأشهر هذه المباني قصر العزيزة وقصر القبة القائمان بالقرب من بلرم. والذان ثبت بهما أنه لم يكن من المبالغة ما رواه المؤرخون عن فخامة مباني العرب في سقلية فعن هذه المباني المزينة بالرخام الثمين والفسيفساء الزاهرة والمحاطة بأجمل الرياض تكلم الراهب ثيودوز والعالم الجغرافي الإدرسي مع الاعجاب. والراهب ثيودوز هذا أسر في أثناء حصار سرقوسة في سنة ثمانمائة وثمان وسبعين ميلادية ونقل إلى بلرم. وامتدح قصور هذه المدينة المهمة ومساجدها وضواحيها واسمع في وصف بلرم ما قاله العالم الجغرافي العربي الإدريسي الذي ألف كتاب رحلته الكبير في بلرم في عهد الملك روجر الثاني أي بعد الفتح النصراني بزمن قليل بلرم هي المدينة السنية العظمى والمحلة البهية الكبرى والمنبر الأعظم الأعلى عالم بلاد الدنيا وإليها في المفاخر النهاية القصوى ذات المحاسن الشرائف ودار الملك في الزمان المؤتنف والسالف ومنها كانت الأساطيل والجيوش تغدو للغز وتروح كما هي عليه الآن من ذلك وهي على ساحل البحر في الجانب الغربي والجبال الشواهق العظام محدقة بها وساحلها بهج مشرق فرج ولها حسن المباني التي صارت الركبان بنشر محاسنها في بناءاتها ودقائق صناعاتها وبدائع مخترعاتها وهي على قسمين، قصر وربط فالقصر هو القصر القديم المشهور فخره في كل بلد وأقليم، وهو في ذاته على ثلاثة أصمطة، الصمات الأوسط يشتمل على قصور منيفة، ومنازل شامخة شريفة، وكثير من المساجد والفنادق والحمامات وحوانيت التجار الكبار، والصمتان الباقيان فيهما أيضا قصور سامية، ومبان فاخرة عالية، وبهما من الفنادق والحمامات كثير، وبهما الجامع الأعظم، الذي كان بيعة في الزمن الأقدم وأعيد في هذه المرة على حالته في سالف الأزمان وصفته الآن تعزب عن الأذهان لبديع ما فيه من الصنعة والغرائب المفتعلة المنتخبة المخترعة ومن أصناف التصوير وأجناس التزويق والكتابات وأما الرض فمدينة أخرى تحدق بالمدينة من جميع جهاتها وبها المدينة القديمة المسمات بالخالصة التي كان بها سكن السلطان والخاصة في أيام المسلمين وباب البحر ودار الصناعة التي هي للإنشاء والمياه بجميع جهات مدينة سقلية مخترقة وعيونها جارية متدفقة وفواكهها كثيرة ومبانيها ومتنزهاتها حسنة تعجز الواصفين وتبهر عقول العارفين وهي بالجملة فتنة للناظرين والقصر المذكور من أكبر القصور منعة وأعلاها رفعة لا ينال بقتال ولا يطاق على حال وبأعلاه حصن محدث للملك المعظم رجار مبني بالفصوص الجافية والحجارة المنحوتة الضخمة وقد أحكم نسقه وأعليت رقعه وأوثقت مناوره ومحارسه وأتقنت قصوره ومجالسه وشيدت بنيانا ونمقت بأعجب المغتربات وأودعت بدائع الصفات فشهد لها بالفضل المسافرون وغلى في وصفها المجولون وقطعوا قطعا اللامباني أعجب من مباني المدينة ولا مكان أشرف من مغانيها وأن قصورها مشارف القصور وأن دورها منازه الدور والربض المحدق بالقصر القديم المتقدم ذكره هو في ذاته كبير القطر كثير الفنادق والديار والحمامات والحوانيت والأسواق وله سور يحيط به وخندق وفصيل وله في داخله بساتين كثيرة ومتنزهات عجيبة وسقايات ماء عذبة جارية مجلوبة إليها من الجبال المحدقة ببقعتها وبخارج الربض من الجهة الجنوبية منها نهر عباس وهو نهر جار عليه جمل من الأرحاء الطاحنة لا يحتاج معها إلى غيرها وتفسر إمامة العرب في الفنون والصناعات والعلوم سبب حماية ملوك النورمان لهم وكان الرهبان يعجبون بحذق العرب وإن كانوا يعزون اكتشافاتهم إلى السحر وإنني أنقل العبارة الغريبة الآتية التي وردت في كتاب تاريخي لاتيني وذلك من بين العبارات الطريفة الكثيرة التي قيلت في العرب وذلك للدلالة على رأي أعداء العرب في العرب قال المؤرخ اكتشف الكونت روبرت ويسكارد في احدى غزواته تمثالا على عمود رخامي متوج بإطار من نحاس منقورة فيه هذه الكلمة سأكون عند طلوع الشمس من اليوم الأول من شهر مايو صاحبا لتاج من ذهب فلم يستطع أحد أن يدرك مغزاها ولكنه كان عند الكونت روبرت أسير من عرب سقلية عنده علم الجفر كجميع أبناء هاجر فأخبر الكونت هذا بأن لديه مفتاح ذلك اللغز وبأنه يقول له معنى تلك الكلمة إذا أطلق فوعده الكونت بذلك فأشار ذلك العربي عليه بأن يحفر حين طلوع الشمس من اليوم الأول من شهر مايو المحل الذي يدل عليه منتهى ظل ذلك التمثال فصنع الكونت ما نصحه به فوجده كنزا كبيرا غزو العرب لفرنسا شن العرب غارات كثيرة على فرنسا بعد فتحهم إسبانيا ولم يقع ما يدل على أنهم كانوا يريدون الإقامة الجدية بفرنسا وفسر هذا بعدم ملاءمة المناطق الباردة لهم والحق أن الرخاء كان يصبح حليف العرب في المناطق المعتدلة الجنوبية وأن العرب استقروا بأقصى جنوب فرنسا زمنا طويلا وكان يملك بلاد فرنسا حين ظهر فيها العرب في القرن الثامن من الميلاد أمراء يعرفون بالملوك الكسالة وكانت تأكلها الفوضى الاقطاعية وكانت مستعدة لتكون غنيمة لغزات العرب الذين استولوا على أكثر مدنها الجنوبية بسهولة ودخل العرب قرقوشون ونيم وليون وماكون وأتون إلى آخره بالتتابع بعد أن فتحوا أربونا من إقليم لندوكا وحاصر في سنة سبعمائة وإحدى مدينة طلوشة التي كانت عاصمة أكتانيا على غير جدوى وانتشر العرب في جميع وادي الرون وفي دوفينا وبورغونيا واستولى العرب بالتدريج على نصف فرنسا الحاضرة الذي يبدأ من ضفاف نهر اللوار وينتهي إلى مقاطعة فرنش كونتي ولم يقصد العرب الاستقرار بتلك البلاد بل اكتفوا باحتلال بعض المراكز المهمة لتكون قواعد يستطيعون أن يشنوا منها غارات جديدة على بعض البقاء. حيث يأملون أن يجدوا ما يغنمون وأهم تلك الغارات التي كانت بقيادة عبد الرحمن الغافقي فوقفها شار مارتل قارلة بالقرب من بواتي سنة 732 ميلادية جمع عبد الرحمن الغافقي جيشا على شيء من الأهمية في إسبانيا وعبر نهر الغارون واستولى على بوردو بريديل على الرغم من دفاع الأكيتان والفاسكون الذين كان يقودهم دوك أوديس ثم توجه إلى بواتي فاستغاث دوك أوديس بشارل مارتل الذي كان يلقب بأمير القصر ويمارس السلطة باسم ملكين ضعيفين من ملوك الميروفينيجين في المقاطعتين أسترازيا ونستورية وروى أحد مؤرخي العرب أن كثيرا من سنيورات الفرنج اشتكوا إلى شارل مارتل من الأضرار التي أحدثها المسلمون ومن الخزي الذي يمكن أن يصيب البلاد من جراء دحر أناس غير مدربين وغير حاملين سلاحا كافيا لمحاربين مجهزين بالدروع وبعدة الحرب الكاملة فأجابهم شار المارسل قائلا دعوهم يصنعوا ما يشاءون فهم الآن مستأسدون وهم كالسيل الذي يأتي على كل ما يعترضه وما عندهم من الحماسة والشجاعة يقوم مقام الدروع والحصون ولكنهم إذا ما أثقلتهم الغنائم وطاب لهم المقام بالبيوت الجميلة وألفوا رفاهية العيش واستحوذ الطمع على قادتهم ودب الشقاق في صفوفهم زحفنا عليهم واثقين من النصر أجل كان رأي شارل مارتل صائبا غير أن الرعب الذي ألقاه العرب في القلوب كان من الشدة ما تركوا معه ينهبون البلاد التي قطعوها بدلا من محاولة وقفهم واستطاع عبد الرحمن الغافقي أن يسير إذا منتصرا غير هياب إلى الأمام وأن يخرب الحقول الخصبة الواقعة بين مدينة بورودو ومدينة تور وأن يأخذ غنائم كثيرة من المدن ونحن إذا علمنا أنه لم يكن من عادة العرب أن ينهب البلدان التي يرغبون في استيطانها كما ذكرنا ذلك غير مرة رأينا أن سلوك عبد الرحمن الغافقي يدل على أنه بدخوله فرنسا لم يفكر في غير الغنائم ويتجلى لنا ذلك عندما نعلم أن العرب حينما وصلوا إلى مدينة تور كانوا مثقلين بالغنائم وأنهم لم يستطيعوا التقدم إلا بمشقة وأن عبد الرحمن الغافقي لما علم زحف شارل مارتل الذي جمع جيشا من الممالك المتحدة تحت لواء كلوفيس فيما سلف فكر في الارتداد فنزل إلى بواتيه واضطر إلى منازلة شارل مارتل الذي كان يتعقبه وكان جيش شارل مارتل مؤلفا من البوغورن والألمان والغول وكان جيش عبد الرحمن الغافقي مؤلفا من العرب والبربر وظلت المعركة غير حاسمة بعض اليوم فلما كان المساء انفصلت فرقة من جيش الفرنج لتغير على معسكر المسلمين فترك المسلمون ميدان القتال ليحافظوا على غنائمهم فأسفرت هذه الحركة الخرقاء إلى خسرانهم فاضطروا إلى القتال متقهقرين إلى الجنوب وقد تتبعهم شارل مارتل من بعيد وحاصر أربون غير موفق وأخذ ينهب البلاد المجاورة على حسب عادات ذلك الزمن وحالف أمراء النصارى العرب ليتخلصوا منه وحملوه على القتال مرتدا ولم يلبث المسلمون بعد أن أفاقوا من تلك الضربة التي أصابهم بها الشارل مارتل أن أخذوا يستردون مراكزهم السابقة وقد أقاموا بفرنسا قرنين بعد ذلك وقد سلم حاكم مارسيليا مقاطعة لبروفينز إليهم في سنة 737 ميلادية واستولوا على الأرل ودخلوا مقاطعة سانتريز في سنة 889 ميلادية ودامت إقامتهم بمقاطعة البروفنس إلى نهاية القرن العاشر من الميلاد وأوغلوا في مقاطعة الفالا وسويسرا سنة 935 ميلادية وروى بعض المؤرخين أنهم بلغوا مدينة ميس وتثبت إقامة العرب بفرنسا مدة تزيد على قرنين بعد شارل مارتل أن النصر الذي أحرزه في بواتي لم يكن مهما كما زعم المؤرخون ولم يقم إجمع هؤلاء المؤرخين الذين قصوا علينا أن شارل مارتل أنقذ أوروبا والنصرانية من العرب على أساس متين كما يبدو لنا فلم تكن غزوة عبد الرحمن الغافقي سوى حملة قام بها ليمون جنوده ويمكنهم من أخذ مغانم كثيرة وما كان العرب ليفعلوا أكثر من نهب مدينة تور وبضع مدن أخرى سواء انتصر شارل مارتل أو لم ينتصر وما كان همهم مصروفا إلى غير العودة بما غانموه على أن يعيدوا الكرة في سنة أخرى إلى أن يجدوا أمامهم من التحالف ما يدحرهم ولم يستطع شارل مارتل أن يطرد العرب من أي مدينة احتلوها عسكريا واضطر شارل مارتل إلى التقهقر أمامهم تاركا لهم ما استولوا عليه من البلدان والنتيجة المهمة الوحيدة التي أصفر عنها انتصاره هي أنه جعل العرب أقل جرأة على غزو شمال فرنسا ونتيجة مثل هذه وإن كانت مفيدة لم تكفي لتكبير أهمية انتصار هذا القائد الفرنجي ويرى المؤرخون الذين يجسمون قيمة انتصار شارل مارتل على العرب بالقرب من بواتي أنه لولا هذا الانتصار لاستمر لا العرب على غزواتهم واستولوا على أوروبا ثم يسألون مذعورين عن مصير الشعوب النصرانية لو خفقت فوقها راية النبي قال ميسيو هنري مارتن في كتابه عن تاريخ فرنسا الشعبي لقد تقرر مصير العالم في تلك المعركة ولو غلب الفرنج فيها لكانت الأرض قبضة محمد ولخسرت أوروبا والدنيا مستقبلهما فليس النشاط الذي يحفز الناس إلى التقدم مما تجده في عبقرية المسلمين التي تتلخص في فكرتهم عن الله والجواب عن ذلك هو أن النصر لو تم للعرب ما طرأ تبديل على مقادير البلاد فإذا ما كان العرب غالبين انتبهوا بعض مدن على ما يحتمل زيادة على المدن التي انتهبوها كما قلنا آنفا ثم ارتدوا حاملين غنائمهم إلى ملجأ أمين ثم عادوا في السنين القادمة إلى سيرتهم الأولى ريثما يلقاهم عدو قوي يبحرهم كما وفق له شارل مارتل ولكن لنفرض جدلا أن النصارى عاجزوا عن دحر العرب وأن العرب وجدوا جو شمال فرنسا غير بارد ولا ماطن كجو إسبانيا فطابت لهم الإقامة الدائمة به فماذا كان يصيب أوروبا؟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 ويجب أن يكون المرء جاهلا تاريخ حضارة العرب جهلا مطبقا ليوافق على ما زعمه ذلك المؤرخ العالم من أن النشاط الذي يحفز الناس إلى التقدم ليس مما تجده في عبقرية المسلمين ومن أن أوروبا والدنيا كانتا تخسران مستقبلهما فمزاعم مثل هذه ليست مما يقف أمام سلطان النقد عندما يعلم أن التمدن اللامع خل بالبلاد التي خضعت لأتباع الرسول محل الحمجية. وأن النشاط الذي يحفز الإنسان إلى التقدم لم يكن قويا في أمة مثل قوته في العرب ولم يكن احتلال العرب لجنوب فرنسا عدة قرون غير ذي أثر ضعيف فبما أن المدن التي استولوا عليها في جنوب فرنسا من القواعد الحربية التي كانوا يستندون إليها في غاراتهم لم يبالوا بتمدينها ولم يكن لهم في جنوب فرنسا مراكز مهمة للحضارة كما اتفق لهم في إسبانيا وبلاد المشرق ومع أن إقامة العرب بفرنسا نشأت عن بعض الصرايا نراهم قد تركوا أثرا عميقا في اللغة وفي الدم كما نذكر ذلك في فصل آخر وذلك أنه استقر ناس كثيرون منهم بالأرضين القريبة من المدن التي استولوا عليها وتعاطوا فيها أمور الزراعة والصناعة وأنهم أدخلوا صناعة البسط إلى أبوسون وأنهم أدخلوا كثيرا من أساليب الفلاحة كما عزي إليهم وأنهم ممتزجوا بسكان البلاد بسبب محالفاتهم الكثيرة لأمراء النصارى الاقطاعيين المتقاتلين على الدوام وأنه وجد حفدة للعرب في أماكن كثيرة من بلاد فرنسا كالمقاطعات كروز والألب الأعلى ومنت مور جبل المغاربة وبنيو شاراند وبعض قرى لاندوروسيون ولاندوكا وبيارن، كما أثبت ذلك علم وصف الإنسان فيمكن الإنسان أن يعرفهم بجلودهم الصمر وشعورهم السود وأنوفهم القن وعيونهم الثاقبة اللامعة ويمكن المرء أن يعرف نساءهم بألوانهم الزيتية ووجوههن الأسيلة وأعينهن النجل الدعج وحواجبهن الزج وصدورهن الناهدة إلى آخره وإذا كانت هذه الصفات قد ظلت باقية فلم تمح بغرقها في صفات السكان المجاورين تبعا للسنن الإنتروبولوجية التي بيناها فلأن حفدة العرب أولائك ألفوا جماعات صغيرة منفصلة عن بقية الأهلين غير متصلة بهم بصلاة التوالد. اندهينا من تاريخ العرب في مختلف الأقطار التي دانت للإسلام، وعلمنا درجة اختلاف هذا التاريخ باختلاف البيئات التي أقاموا بها وبحسب مقاصدهم من الاستيلاء عليها، ورأينا أنهم ذو أثر بالغ في تمدن الأقطار التي خضعت لهم خلى فرنسا على ما يحتمل. وأن كل بلد خفقت فوقه راية النبي تحول بسرعة فازدهرت فيه العلوم والفنون والآداب والصناعة والزراعة أي مزدهار ولندع جانبا بياننا المجمل الذي اقتصرنا عليه حتى الآن ولنبدأ بتفصيل تاريخ حضارة العرب ودرس مبتكراتهم في مختلف المعارف البشرية التي زاولوها فمهما يكن تاريخ إحدى الأمم السياسي مبهما أو زاهرا فإن شأن هذه الأمة الحقيقي في العالم يقاس باكتشافاتها وتأثيرها في ميدان الحضارة